هل المزدلفة كلها مكان للوقوف أم أن بها بعض الأماكن التي لا يستحب الوقوف بها ونود أن نعرف يوم النحر والأعمال التي تؤدى فيه وهل تؤدى بترتيب معين أم لا يشترط الترتيب المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر وهو بين المزدلفة وميناء كما في حديث رواه أحمد برجال موثقين وهناك حدود وعلامات تبين ذلك وفي المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء والناس يحرصون على التقاط الجمرات منها لكثرة ما بها من حصى ويشترط في المزدلفة الوجود بعد منتصف الليل ولو قدر يسيرة ويسن المكفؤ حتى الفجر. ثم يكون التحرك إلى ميناء وذلك بعد الوقوف عند المشعر الحرام انت يسر في صباح يوم النحر وهو يوم العيد الذي تنحر فيه الأضاعي والهدي يبدأ بالرمي ثم يكون الذبح، ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت وهذا الترتيب سنة لو قدم نسك على نسك فلا شيء عند أكثر أهل العلم وهذا مذهب الشافعي لحديث عبد الله بن عمرو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس بمنا والناس يسألونه فجاءه رجل فقال إني لم أشعر ولم أنتبه فحلقت قبل أن أنحر فقال له اذبح ولا حرج ثم جاء آخر فقال إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقالوا ارمي ولا حرج فما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيب بأن قدم نسكا على نسك فعليه دم وفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حرج لان المراد رفع الإثم والذنب اما الفديه فلا بد منها وراي الشافعي فيه يسر وبخاصه في مثل هذا الجمع الكبير الذي ليس كل من فيه على وعي تام ودرايه بكل الاحكام الدينيه وبرمي جمرة العقبة في يوم النحر مع حلق الشعر أو تقصيره يكون التحلل الأول أو الأصغر فيحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام ما عدا النساء فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء وهو التحلل الثاني أو الأكبر والله أعلم